قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكمنا ترابا ذلك رجع بعيد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 ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع مضيد رزقا للعباد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 كل كفار عنيد منع للخير معتد مريب منع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله كان في ضلال ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصي لدي وقد قدمت اليكم وقد قدمت اليكم بالعي məzə ُّ مِن قم بقش فَنَقغهُ في الِلاالُ هلَلْم م حس إ في ذلِكَلَك رَالمَ كان لَ ق أَوْ وَ قَسم معوق وَوشَد وَلَقدَدَ خَلَنَ السَّماواتِ والْأقض وَماَا بَنَهُماَا فِي سَّةِ أي على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغرب ومن الليل فسبح وأجبار السجود واستمع يوم ينادي المناد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 جبا فذكر بالقران من ي